حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل سجئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلِنَّاءُ يُرِيدُونَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ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 انك لمنا المقربين قال يا موسى ما انت القيا وان ما ان كن نحن الملقي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 وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 أَلَ فِرْعَوْنُ أَهَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنَاذَنَ لَكُمْ